بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك من يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وأصحابه اجمعين اما بعد فرائر الحديث الموصول مقدمه التفسير الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى بتعليقاتي شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصمف رحمه الله تعالى وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تاره أنه سبب النزول ويراد به تاره أن هذا داخل في الآية وان لم يكن السبب كما تقول عنا بهذه الآية كذا وقد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجر المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند فالبخاري رحمه الله يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند وأكثر المثانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم, يد... فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسلم قال الشارح رحمه الله تعالى المؤلف رحمه الله يستطرد دائما في مؤلفاته فهما استطرد للتعبير عن سبب النزول وهو ثلاثة أنواع طارثا يقول حصل كذا وكذا فأنزل الله كذا وتاره يقول سبب نزول الآية الفلانية كذا وكذا، وتاره يقول نزلت هذه الآية في كذا وكذا هذه ثلاث صيام. أما قوله سبب نزول الآية كذا فهي صريحة في أن هذا سبب النزول، وأما قوله كان كذا وكذا فأنزل الله كذا فهي ظاهرة وليس بصريحة. ظاهرة في أن هذا سبب النزول. لأن حمل الفاء في مثل هذا التعبير على السببية أولى من حمله على العطف المجرد والتركيب فيكون. ما الأسئلة الأولى؟ هي نبذة في كذا؟ فهي ظاهرة وليست بصريحة. ظاهرة في أن هذا سبب نزول. لأن حمل الفاء في مثل هذا التعبير على السببية أولى من حمله على العطف المجرد والتركيب فيكون ظاهرها. أن هذه الحادثة سبب النزول <تصفيق> الثالث أن يقول نزلت هذه الآية في كذا فهذه فيها احتمال متساوي طرفين بين أن يكون المراد أن هذه الآية معناها كذا وكذا فيكون تسيرا للمعنى وبين أن يكون ذلك ذكرا لسبب النزول فهذا الاحتمال الأول تكون في للظرفية والظرف هنا معنوي وعلى الاحتمال الثاني تكون في للسببية أي بسبب كذا وكذا وفي معروف أنها تكون للسببية ونريد مثالا قوله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرأة حبثتها في بمعنى سبب وليس معناها دخلت في جوفها الحاصل أن العبارات التي يعبر بها عن أسباب النزول تنقسم إلى ثلاثة أقسام صريحة وظاهرة ومحتملة وصيغة الصريحة أن يقول سبب نزول الآية كذا وكذا نعم هذه صرحة بسبب نزول أن المراد من هذه الآية أو أن هذه الآية نزلت بسبب كذا وكذا فالتصريح بالسبب يدل على التصريح أن الآية نزلت بسبب هذا الحدث كما نقول مثلا قال تبارك وتعالى قد سيمع الله القولة التي تجدلك في ذو الله نقول هذه الآية نزلت بسبب ما جرى لخوله بنت سعلبة مع أوس ابن الصامت شنظاهر منها فهذا صريح هذه الصيغة صريحة نزلت هذه الآية كذا تصريح بالسببية تصريح بهذه الصيغة وأنها نزلت هذه الآيات أو هذه الصورة بسبب فلان أو بسبب ما جرى لفلان يبقى أول صيغة من صيغ بيان أسباب النزول التصريح بالسببيات وهذه الصيغة الفريحة والظاهرة كان كذا فنزلت والمختملة ووو الظاهرة أن يقال نزلت هذه الآية في كذا ومعنى الظاهرة يعني هي طبعا أقل من الأولى لأن الأولى صريحة نص الظاهرة يعني احتمالها قوي فنقول نزلت هذه الآية في كذا يعني بسبب كذا لكن محتمل أن تكون في ليست الايه ليست سببية لكن هذه بعيد وهذا معنى قو قول الشيخ الحمّام الظاهرة لأن الظاهر أقل دلالة من ال من الـ النص الذي هو السبب فنزل في كده يعني بسبب كده لكن هذا بتأويل بتأويل أن في سببي أما الصغر الأولى فقط صرح بالسببية يبقى الصغر الأولى صرحت بالسببية الصغر الثانية تحتمل الس السببية. السببية بظهور بظهور الصغر الثالثة والمحتمله نزلت في كذا ولهذا نعم نزلت في كذا قال الظاهرة ايه والظاهرة كان كذا فنزلت والمحتمله الظاهرة كان كذا فنزل يعني ذكر ذكر السبب, ذكر السبب فيحتمل ان هذا يكون داخل في معنى الآية ان يكون هو سبب الآية يعني إذا حاصل الكلام على كلام الشيخ هنا أن الصيغة ثلاثة صريحة نزلت بسبب كذا ظاهرة كان كذا فنزلت كذا محتملة محتملة نزلت هذه الآية في كذا فتحتمل السببية وتحتمل غير ذلك طيب قوله كذا كذا فنزلت كذا ليه ما تحتاج شيء التصريح؟ لأن الآية قد تكون مثل هذا السبب بيغير لأن الصحابي قد يقول بأن هذه الآية نزلت في معنى كذا في هذا المعنى كان كذا فنزلت ممكن تكون وقعة معينة ولم تنزل آية مثلا نزلت الآية بعد فترة لكن هذه الآية لما نزلت عالجت هذه الواقع على تحصل فيحتمل أن الله سبحانه وتعالى أنه أراد أن يربي المؤمنين على شيء معين في مثل هذه الواقع نعم الصيغة التي يؤدي بها للصحابي هذا الأمر فيقول نزل بسبب كذا هذه الصيغة صريحة هذه الصيغة صريحة أو يقال نزلت هذه الآية في كذا هذه محتمل أو يقال كان كذا كان كان مثلاً رجُم يقول كذا فأنزل الله سبحانه قوله كذا هذه إيه هذه ظاهرة يعني قريباً من الصريح يعني الكلام الآن على الصياغة الأهلية لكن ممكن هذه الصياغة تتناوب ممكن هذه الصياغة تتناوب مثلا ممكن أو مثلاً نزلت هذه الآية في كذا وأنا أقصد التصريح لكن هذه الصياغة من حيث هي من قصبة لكن ممكن بصيغة حل محلية ودستة حل ولهذا المؤلف رحمه الله نعم ولهذا المؤلف رحمه الله يقول وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب أنه سبب النزول ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإلا لم يكن السبب نعم إذا ذي المحتمل طار فإن يراد بسبب النزول وطار يراد بأن هذا المعنى داخل فيه في الآية لبهذا على الاحتمال لأما قول الصحابي نذلت في كذا إذا أدريناه مدرى المسند صار معناه أن الأمر حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية تفسيرا له أو بيانا لحكمه وأما إذا جعلناه ليس جاليا مدرى المسند أوه. المسند يعني أن الصحابة عندما قلت في المسند ممكن نعتبرها نتجر نجر المسند يعني ان الصحابة لما قال ذلك بسبب واقع حطرت بالفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية بسببها فيكون هذا حكم المسند حكم المسند يعني يعني الصريح في أن الآية نزلت في هذا السبب هذا المسند واما إذا جعلناه ليس جاريا مجرى المسند صار ذلك تفسيرا منه للآية وقد يكون صوابا وقد يخالفه غيره نعم يحتمل يكون هذا على على حسب فهم الصحابي وهذا يجعله محتملا للصواب او لغير الصواب طيب احتماله يعني جعله لو حكم مسنّد يكون هذا إذن نص في الباب ولا نخرج عنه ونقول هذه الآية نزلت كلفت بقول نص في هذه المسألة. إنما لو لو نعتبره لو حكم مسنّد فتكون المسألة هي فهم الصحابي وفهم الصحابي يحتم أن يكون بقى صوابا وحتم أن يكون إيه خاطئ. قال حتما تام وحتما وأما إذا جعلناه ليس جاريا مجرى المسند صار ذلك تفسيرا منه للآية تفسيرا فهم هذا وقد يكون صوابا وقد يخالفه نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال وإذا ذكر أحدهم لها سبب نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نذلت عقد تلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب دي مسألة مهمة يعني إذا قال صحاب هذه الآية في سبب كذا وقال في الأخرى في السبب كذا والسببان مختلفان طيب ماذا نصنع؟ يقول محتمل أن هذه الآية نزلت مرتين مرة بسبب وقع الأولى ومرة بسبب وقع الثاني أو يحتمل أنها نزلت بعد السببين فهذا عبر عن سبب وهذا عبر عن سبب. يعني سبب إرادة الشيخ الإسلام هذا هنا لماذا؟ هذا كله داخل فيما نسمي من اختلاف التنوع هذا كله داخل تحت بند اختلاف التنوع وندخل فيه أيضا ذكر أسباب متعددة في سبب النزول الآية فنقول تعارض فتارة تنزل الآية بهذا السبب وطارة أن يعاد إنزلها لسبب آخر وطارة تنزل بعد السببين فيعبر هذا عن عن, عن السبب بين كذا والآخر عن السبب كذا طارة يقال نزلت بسبب كذا يقال نزلت في كذا وطارة يقال كان كذا فنزلت كذا إما أن يراد به الاسناد يعني ان يكون نص صريح فإن الآن نزل كذا أو ربه تفسير من الصحابي ويكون فهم الآية يعني أن تحتاجوا هذا المعنى ونزلت بسبب معالجة هذا المعنى فيكون تفسيرا من الصحابي وهذا التفسير يقبل أن يكون صوابا ويقبل أن يكون خطأا قال الشارح رحمه الله تعالى ولكن الأول أقرب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 الأصل أن الآية نزلت مرة واحدة فتكون الأسباب سابقة على نزول الآية يعني معناه وجد سبب وسبب وسبب ثم أنزل الله الآية مبينة لحكم هذه الأمور مع أنه نادر أن تنزل الآية مرتين وقد ذكر أن صورة الفاتحة وقد ذكر يعني الشيخ يرجح لما يلما يقال هذه الآية نزل سبب كذا و الآية نزل سبب كذا الشيخ يرتجح إنه أن تعدد هذه الأسباب كان قبل نزول الآية لأننا نقول إذا قلنا بأن الآية نزلت مرة واحدة لهذا الأسباب أقرب من أن نقول إن الآية تم إعادةها على حسب هذه الأسباب الأقرب أن نقول هذه الآية نزل بهذه الأسباب المتعددة إذن قد تعدل الأسباب ثم يكون النزول واحدا هذا أولى من أن نقول نزلت الآية مع كل سبب وقد ذكر أن صورة الساتحة نزلت مرأة في مكة ومرة في المدينة والله أعلم لكن الكلام على أنه إذا تعدد ذكر الأسباب الصريحة في نزول الآية فإنها تحمل على أحد أمرين ماهما إما أن الأسباب متعددة والنزول واحد، وإما أن الأسباب متعددة والنزول متعدد. هذا إذا كانت كلا من الصيغتين صريحا في النزول. أما لو قال أحدهم، لا كله إذا كانت صراحة في النزول فلا من الجمع. لا بد من الجمع إذا كان الصيغة صريحة. وقد نزل إلى الآية بسبب كذا وكذا، وهذا الصحابة حدد أن الآية نزلت. بسبب كذا وصحاب أقر حدث أن الآية نزلت بسبب كذا وهذا السبب مخالف للأول أصبحت الصيغة صريحة وأصبحت الأسباب متعددة فلا بد من الجمع فنقول أول الجمع أن نقول إن هذه الأسباب تعددت ثم نزلت الآية أما إذا كان أحدها صريحا الآخر محتملاً فلن نقدم الصريحة طبعا على المحتمل أما لو قال أحدهم نزلت في كذا وقال الآخر كان كذا فنزلت الآية فمعلوم اننا نقدم الثاني لأنه ظاهر وكذلك لو قال الثاني سبب نزولها كذا والأول قال نزلت في كذا نقدم الثاني أيضا الذي قال سبب النزول لأنه صريح قال المصنف رحمه الله تعالى وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض انواع المسمى واقسامه كالتمثيلات هما, هما الغالب في تفسير سلف الامه الذي يضم الذي يضم انه مختلف أنه هذا كله هذا النوعان الاختلاف التنوعي الاختلاف التنوع. فاختلاف التنوع يرجع الى هذين النوعين اللي هو الأول؟ طارت لتنوع الاسماء والصفات فمجلس هذا عبر عنه هذا هذا عبر عنه كذا اثر طرث تعبر عنه بالقران طرث تعبر عنه, بالإسلام. طارت عنه. اختلاف الاسماء نعم. وطارت لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات <تصفيق> التمثيلات هذا يمثل بكذا هذا يمثل بكذا هذا يمثل بكذا وكانت تمثلات ايه فمثلا مثلا نقول مثلا ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله ما له حديثي هذا يفسر بالغناء وقد يصفر مثلا بالشعر الخارجي الماجني عن, عن الحد المشروعي إلى أخير فتكون الأوصاف متنوع هذا هو الغالب هذا هو الغالب على تفسير فيه قال الشارح رحمه الله تعالى يفادم المؤلف رحمه الله في تنوع الأسماء والصفات مثل الصارم ومهند ومسلول وسيف وما اشبه ذلك وكثرة لذكر بعض افراد المسمى مثل فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات حيث فسر بعضهم هذا بالمصلين حيث فسر بعضهم هذا بالمصلين وهذا فسره بالمتصدقين قال قال المصنف رحمه الله تعالى ومن التنازع الموجود عنهم على